وتارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الظّرّاء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيضة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفتهم ذك الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يطروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار قابدين فيها ونعنى أجر العاملين قد خَرَتْ مِنْ قَدْرِكُمْ سُنَنُ فَتِيرٌ فِي الْأَرْضِ فَاظْهُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِدَةُ الْمُكْذِبِينَ هَذَا دَيَانُ لِلْنَاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهْنُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِيَمْسَكُمْ قَرْحُ فَقَدْ نَسَى الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَذِكْرَ الْأَيَامُ بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَسْخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ